ربنا إني أسكنت من ذرية بِوَادٍ غَيْر ذِيزَرَعٍ عِنْد بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَجَعَلْنَا الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إلَيْهِمْ وَرَزْقُهُمْ minas sanaratu